نمضي مع صاحب التتمة في حديثه حول قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الآية قال أثابه الله مسألة وقت السعي إلى الجمعة ظاهر قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أن السعي يكون بعد النداء وعند ترك البيع ومفهومه أنه لا يلزم السعي ولا ترك البيع قبل النداء وهذا ظاهر من النص ولكن جاءت نصوص للحث على البكور إلى الجمعة منها قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما تيسر له الحديث وحديث من راح في الساعة الأولى إلى آخر الحديث فكان البكور مندوبا إليه وهذا أمر مسلم به ولكن وقع الخلاف بين مالك والجمهور في مبدأ البكور ومعنى الساعة الأولى أي ساعة لغوية أو زمنية وهل هي الأولى من النهار أو الأولى بعد الأذان فقال مالك إن الساعة لغوية وهي الأولى بعد الأذان إذ لا يجب السعي إلا بعده وقبله لا تكليف به وحمل الجمهور الساعة على الساعة الزمنية وأن الأولى هي الأولى من النهار والراجح ما ذهب إليه الجمهور لعدة أمور اولا في الحديث لفظ البكور لأن لفظ البكور لا يكون إلا لأول النهار ولا يقال لما بعد الزوال بكور بل يسمى عشيا كما في قوله تعالى بكرة وعشيا وتكرار بكر وابتكر يدل على أنه في بكرة النهار وأوائله وكذلك لفظة من راح لأن الرواح لأول النهار كما قد يستعمل في العربية ثانيا في الحديث وصلى ما تيسر له وهو دليل قاطع على أن هناك زمنا يتسع للصلاة بقدر ما تيسر له أما على مذهب مالك رحمه الله فلا متسع لصلاة بعد النداء ولا سيما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن إلا أذان واحد وبعد النداء لا متسع للصلاة ثالثا ما جاء عن بعض السلف كما تقدم أنه كان يصلي أربعا وثمانية واثنتين عشرة ركعة وهذا كله لا يكون مع الساعات اللغوية وما جاء عند النيسابوري من قوله في تفسيره وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر غاصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج وقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة كما أسلفنا والذي يقتضيه النظر في هذه المسألة هو أن زمن السعي له جهتان جهة وجوب وإلزام وهذا لا شك أنه بعد النداء إلا من كان محله بعيدا بحيث لو انتظر حتى ينادى لها لا يدركها فيتعين عليه السعي إليها قبل النداء اتفاقا لأنه لا يتمكن من أداء ما وجب عليه من صلاة الجمعة إلا بذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا مخصوص من ظاهر النص المتقدم الجهة الثانية جهة ندب واستحباب وهذا لا يتقيد بزمن وإنما هو بحسب ظروف الشخص فمن تمكن من البكور ولم يتعطل ببكوره ما هو ألزم منه فيندب له البكور وبحسب ما يكون بكوره في الساعات الخمس المذكورة في الحديث يكون ما له من الأجر ويشهد لهذا المعنى أمران الأول حديث الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول فإذا حضر الإمام طوت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فكتابة الأول فالأول قبل خروج الإمام تدل على فضل الأولية قبل النداء كما تقدم الأمر الثاني أننا وجدنا لكل واجب مندوبا والسعي إلى الجمعة عند النداء واجب فيكون له مندوب وهو السعي قبل النداء فكما للصلاة والصيام والزكاة واجب ومندوب فكذلك للسعي واجب ومندوب فواجبه بعد النداء ومندوبه قبله والله تعالى أعلم قال أثابه الله الغسل للجمعة في قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ترتيب السعي إلى ذكر الله على النداء ومعلوم أن هذا مقيد بسبق الطهر إجماعا وقد جاء في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فكانت الطهارة بالوضوء شرطا في صحة الصلاة وهنا في خصوص الجمعة لم يذكر شيء في خصوص الطهر لها بوضوء أو غسل وقد جاءت أحاديث في غسل الجمعة منها حديث أبي سعيد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وفي لفظ طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم كطهر الجنابه وهذا نص صريح في وجوب الغسل على كل من بلغ سن الحلم وجاء حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا نص صريح في أفضلية الغسل على الوضوء وبالتالي صحة الجمعة بالوضوء دون الغسل وهذا هو مذهب الجمهور وقد جاء عند مالك في الموطا أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر يخطب فعاتبه على تأخره فأخبره أنه ما إن سمع النداء حتى توضأ وأتى إلى المسجد فقال له والوضوء أيضا وذلك بمحضن من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فلم يأمره بالعودة إلى الغسل ولو كان واجبا لما تركه عثمان من نفسه ولا أقره عمر وتركه على وضوئه فقال الجمهور إن الحديث الأول قد نسخ الوجوب فيه بحديث المفاضلة المذكور واستدلوا على ذلك بأمرين الأول قصة عمر مع عثمان رضي الله عنهما هذه القصة والثاني قول عائشة رضي الله عنها كانوا في أول الأمر هم فعلت أنفسهم فكانوا يأتون إلى المسجد ويشتد عرقهم فتظهر لهم روائح فعزم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل ولما فتح الله عليهم وجاءتهم العلوج وكفوا مؤونة العمل رخص لهم في ذلك وهذا هو مذهب الجمهور كما قدمنا وعند الظاهرية وجوب الغسل ولكن لليوم لا للجمعة لنص الحديث غسل يوم الجمعة ولم يقل غسل صلاة الجمعة واستدلوا لما ذهبوا إليه بعدد من النصوص في تعهد الشعور والأظافر والغسل بصيغة عامة كل يوم على الإطلاق وقيدوه في الغسل بخصوص الجمعة وعليه فإن من لم يغتسل عندهم قبل الصلاة فعليه أن يغتسل بعدها وأنه ليس شرطا عندهم لصحتها والذي يظهر هو صحة مذهب الجمهور لأمرين الأول أن مناسبة الغسل في هذا اليوم أنسب ما تكون في ذلك التجمع كما أشارت عائشة رضي الله عنها فإذا أهدرت هذه المناسبة كان يوم الجمعة وغيره سواء الثاني أن سياق الآية يشير إشارة خفية إلى عدم وجوب الغسل لأنه لم يذكر نوع طهارة عند السعي بعد الأذان ومعلوم أنه لا بد من طهر لها فيكون إحالة على الآية الأخرى العامة في كل الصلوات إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فيكتفى بالوضوء وتحصل الأفضلية بالغسل والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام قد بقيت حلقة واحدة في تفسير سورة الجمعة حسب ما وضعه المؤلف أثابه الله نأتي عليها في لقائنا القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته